بللكَذذَّبُ بالحَقّلَ م جَ أَهُمْ فَهُمْ فيِي أأَمر مريج فَلَ يَغرُ إلى السماءِ فَوْوقَهُم كيفََ بلَناها كيفََ بلَنها وَوزَّّها وَما لهاَا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 بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 العبيد يوم نقول لجهنم مهل امتلأت وتقول هل من مزيد واذلفت الجنه للمتقين غير بعيد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 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود